Copyright, München. Második könyv. Egy ingyenes hangtanfolyam több nyelven. A szövegeket és a könyvet megtalálja az interneten a www.book2.de cím alatt. واحد واحد سميك الأشخاص الأشخاص إين أنا أنا إين إيش ت أنا وأنت, أنا وأنت نحن الاثنان نحن الاثنان ا فيرفي فيو هو هو ا فيرفي فيو ايش او نو لاين هو وهي هو وهي اوك كيتن كلاهما كلتهما كلهما او الرجل الرجل او نؤ الطفل الطفل egy család. Á illet. Az én családom. Á illeti. A családom itt van. Á huna. Á huna. Én itt vagyok. أنا هنا انا هنا ديت فاج انت هنا انت هنا ا فيو ايت فان ايش او ا لانج هو هنا وهي هنا هو هنا وهي هنا mi نحن هنا نحن هنا ti itt vagytok أنتم هنا أنتم هنا ök mindannyian itt vannak كلكم كل كنا هنا كلكم هنا